لآن القرآن أ موسوعه ذ ب من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ج ي م ق ا ل و ا ي ا أيها ل ل ع ز ز ي إن ل ه أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا كبيرا شيخا فخذ م ك الاسلاميه ن إنا نراك من ا م ن ن ي ق ا م ا أن إلا موسوعه ج د ن ا ا ل ن إ ا إذا ل س ا للعلوم م و ا ل ا س ل ا ج ي ا قال كبيرهم أ ل م تعلموا أ ن اباكم قد أ خ ذ عليكم موثقا من الله ومن قبل, ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أ ب ر ح ا ل أ ر ض حتى ياذن لي أ ب ي أ و يحكم الله لي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 ا ل ل ع ي م ا ل ح ك ي م و ت و ل ى ع ن ه م و ق ا ل يا أ س ف يوسف ى على ع وتولى ن ه م وقال يا, أسفى علي يوسف وتولى عنهم وقال يا فعلى يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو عيناه الحزن وبيضت كظيم من قالوا تالله تفتا تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا او تكون من الهالك ي ن قال انما اشكو بثي وحزني إ ل ى الله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 فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز, قالوا يا أيها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعه مزجاه فاوفلنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين قال ن ا ا ل علمتم ما فعلتم بيوسف و ا خ ي ق ا ل هل ع ل م ت م م ا فعلتم بيوسف و أ خ ي ه إ ذ أ ن ت م جاهلون قالوا أئنك ل ا ي و س ف ق ا ل أنا يوسف وهذا أخي قال أ ن ا يوسف وهذا أ خ ي قد من من علينا إنه الله ويصبر إنه من يتق و ص ب ر فإن ك ه الهدى قالوا ل ق شركه ا ل ل دعويه إ ن كنا ا ل خ ط ئ ن قال ل غير ربحيه ع ذات ل ي مضمون يغفر الله ل ه اجتماعي ل ر ح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 قال سوف أ س ت غ ف ر لكم ربي إ ن ه هو الغفور الرحيم فلما يوسف دخلوا على يوسف آوى إليه إليه أ ب وقال د خ ل و ادخلوا مصر وقال دخلوا مصر إ ن شاء الله آ م ن ي ن ورفع أ ب و ي ه على العرش و خ ر و ا له سجدا وقال يا أ ب ت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أ ح س ن بي إ ذ أ خ ر ج ن ي من السجن وجاء بكم وجاء ب ك موسوعه من ا ل ب د م د أن ن ز النابلسي ش ي ي ي وبين إخوتي إن ربي ن إن ف ل م ا يشاء ا إنه ل ع ل ي م الاسلاميه ح ا ي م ا ء الله م من ت ن ي و الحسنى أ ا ف ا ط ر السماوات و ا ل أ ر ض انت و ل ي في الدنيا و ا ل آ خ ر ة توفني مسلما والحقني بالصالحين ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك و م ا كنت ل د ي ه م إذ أ ج م ع و ا أمرهم وهم يمكرون و م ا أكثر ا ل ن الحسنى س و و ر م م أجر وكأي ذكر إن إلا للعالمين ن هو ه م في ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر يمرون ض ع ل ي ه النابلسي وهم عنها معرضون للعلوم ا ل ا س ل ا و ه م مشركون أفأمنوا ي ن ت ت أ ي ه م غاشية من ع ا ا ب ل ل ه أو تأتيهم ا ل س ا ع ة ب غ ت ة وهم ل ا يشعرون قل هذه س ب ي ل ي أ د ع و إ ل ى الله أ د ع و إلى ا ل ل ه ع ل ى بصيرة أ ن ا و م ن ي وسبحان ا ل ل ه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 قَدْ ُ ذ ِ ب ُ و ا س و ع ه ُُ م ْْ ن ن ََ ص ر ا ل ن َُ مَنْ ا ء َ وَلَا يُرَدُّ ب َ أ ْ س ي ل ا ع َ ن ِ ا ل ْ ق َ و ْ م ِ ا ل ْ م ُ ج س ر ِ م ِ ي ن َ